إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في, الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا غريبا س شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم ثم رددنا لكم الكرة عليهم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 ليسوا وجوهكم وليدخلوا المسجد, كما دخلوه وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا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 من كان يريد العاجل عجلنا, عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموم مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعى كان سعيهم مشكورا كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إله آخر فتقعد مذم من مخذونا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 كنو صالحين فانه كان للاوابين غفورا واتوا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنْ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بَتِغًا رَحْمَةً مِن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلًا ميسوراً وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَوْلُولَةً إلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطَ فتقعد ما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا نحن نرزقهم وإياكم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 ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أَحْسَنُ حتى يبلغ أشده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 كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الارض مرحا ولا تمشي في الأرض انك لن تخرق الارض إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا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 لبتغوا إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع وَالْأَرْضُ ومن فِيهِنَّ وَإِنْ من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما وفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكوت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون ان تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا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 يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزر بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أوسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا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 ان عذاب ربك كان محذورا وان من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه وان من يَوْمِ او معذبها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا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 فسجدوا إلله بني قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة, القيامة لإن ذريته إلى لا إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجل عليهم بخيرك ورجلك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 أَفَمَن يطْمَئِنُّ يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَمْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَتُمِلُّوا لَا تَجِدُونَ لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِينٌ يَعِيدُكُم فِيهِ تَرَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم, فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدونكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات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 وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِنْ كَادُونَ يَفْتِمُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَنِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لا ذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادون يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خنافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد, سنتنا تحويلا ولا تجد لسنتنا تحويلا أَقِمِ الصَّلَاةَ لدنوك الشمس إلى وسق الليل وقرآن الفجر إِنَّ قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى رَبُّكَ يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أنا خني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق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 ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرضان آب جانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن الرؤوس اطل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك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 ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا ننؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار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 لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس ان يؤمنوا إذ جاءهم الهدى, إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا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 ذانك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا بأنهم كفروا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا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 قل لو أَنْتُمْ تملكون خزائن خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَمْ سَكْتُمْ وكان لَمْ قتورا ولقد الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له, فرعون فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر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 جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس علامه ونزلناه قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم, إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا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 وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له في ولي من الذل وكبره تكبيرا